يرج افلم ينظروا إلى السماء فانقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا وانبتنا فيها من كل زوج بهنج تذكره وذكر لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنبتنا نخل بأسقاط الله طلعا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعادو وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 قولا الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار ألقيا في جهنم ما كل كافر عنيد من نعيل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقياه فالقياه في العذاب فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهنم ما هلمت لأت وتقول يوم نقول لجهنم ما هلمت لأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدن القول لدي وما بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم ألم تلقي وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب لكل أواب خفيرا من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وَكَمْ وكم اهلكنا قبلهم من قر منهم اشد منهم بطشا فنقرضوا في البلاد هل من محصن ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وَلا قد خنقونَ السمواتِ وَمَا بَهُ فيِي زَّةِ في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب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 وما أن عليه بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد